بسم الله الرحمن الرحيم كم بكيت وبكيت كنت وبكائي لا ينتهي لا ينتهي أنا إليك يا رب أنتهي ينتهي الفقير يا وأنت أنا عني عني لا غني فان باب التوبه مفتوح وقوافل التائبين تغدو وتروح قصص ابكتني كيف اين طريق التوبه اين أ أين السبيل واين النجاه قل يا عبادي الذين يا أسرفوا على ا ل ت ي تصرخ وتنادي أ ر ي د ا ل ت و ب ة أ ر ي د الخلاص من معيشتي هذه لقد عشت والله م ع ي ش ة ف ا ر غ ة تضيع ل ل أ و ق ا ت وتقصير في الطاعه كم أ ع ر ض ت عن سماع الصور والايات ي ت واتجهت للمعازف、والأغنية. سهر على القنوات والمسلسلات السهران خسر والمسلسلات لمشاهد فريق المباراة كم بكيت أشرطة على على لضياع القنوات لأن المفضل الغناء للفنانين والفنانات كم بكيت لمشاهد الأفلام إحدى فواتي ميتا وكم بكيت بكيت بكيت بكيت كنت كم كم كم 「おさるさん」 قصص أ ب ك ت ن ي الحسب ا ت قصص ابكتني وقد قصص ابكتني قصص أ ب ك ت ن ي قصص ابكتني ل ي ي وقد رفع يديه إلى الله اللهم ه إلى ل ا ذ ي لم لله ركعة ولم لله زجدة الى طالت أعمار زادت أ وكلما ز ا ر ه م و هموا ان يتركوا ذنوبهم عرضت لهم شهوه فرجعتهم لعيوبهم والذين إذا فعلوا أو ظلموا ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم إذا ثاحجة الله يغفره أنفسهم ومن يغفر ف ع ل ا م ل ت ر د ه ا ل ت و ب ة خضوع و التوبه ن ك س و ا ل ت و ب ة صفحة ب ي ض ا ء وخشية و ب ك ا ء و ت ض ر ع و د ع ا ء و خ و ف و ح ي ا ا ل ت و ب ة ج ا ة من ك ل غم و ج ن من ة كل ه م التوبه ة ب ب ا ا م ف ت و و خ ي ر ه ا م م ن و يا من ت ب ح ث عن ا ل ه د ا ل ت و ب عن ا ل ت و ب ة ي ا من ت ب ح ث ي ن عن التوبه ة أ التوبه التوبه ا ل يا ا ب ن آدم ل و ب ل غ ت ن و ك ع ن ا ن ا ل س م ا ء ثم ا س ت غ ف ر ت ن ي ل ت و ب ه ل ك ولا ابالي من الذي ينادينا يا عبادي إ ن ك م تخطئون في الليل و ا ل ن ه ا و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم من أ ل ي س هو الله إنه الله. الله. انه ل ل ه إ الله ا ل ل و ل ك كنت هباء ن يا、رب. وغشانا بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته يعفو ويصفح و ب ت و ب ة عبده ي ف ر غ غافر الذنب ما أ س ع د ه ا من ا ل ل ح ظ ة التي يشعر ا ل إ ن س ا ن فيها أ ن ربه قد تاب عليه ولا أ س ع د من ا ل ل ح ظ ة التي ينكسر فيها العبد لربه و مولاه ف إ ل ى متى و أ ن ت تتردد في ا ل ع و د ة إ ل ى الله و في ا ل ن ج و ء الى الله وهكذا دموع التائبين لا تزال ت ن ه م و أ ن ي ن ا ل ع اليرموك ئ د ينادي ي ويشتكي ي ن ص ح ا ل وتسجيلات اليرموك النبوية بالمدينة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 السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ س أ ل الله الكريم بفضله ومنه أ ن نكون و إ ي ا ك م من الذين يقال لهم في آ خ ر المجلس يقوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أ س أ ل الله أ ن نكون و إ ي ا ك م و ا ل أ خ و ا ت الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إ ن ك تحزن والله و أ ن ت تسمع وترى م آ س ي كثير من الشباب والفتيات الذين انساقوا وراء الشهوات والملهيات اتبعوا خطوات الشيطان وانصرفوا عن ط ا ع ة ا ل ر ح م ة يبحثون عن ا ل س ع ا د ة و ا ل م ت ع ة فسقطوا في بحر الهموم و ا ل أ ح ز ا ب حدثني أ ح د المشايخ الفضلاء وقد كان م ت أ ث ر ا ً وهو يقول كنت في إ ح د ى محاضراتي في إ ح د ى الدول ا ل ق ر ي ب ة وبعد ا ل م ح ا ض ر ة و أ ن ا في طريقي إ ل ى سيارتي و إ ذ ا بشاب هيئته م ب ت ذ ل ة وشكله محزن يتبعني إ ل ى سيارتي حتى أ م س ك بي وهو يقول أ ر ج و ك قف قف ولو لحظات إ ن ي أ ع ا ن ي من م ش ك ل ة لعلك تسمعني وتتصبر علي حتى ب د أ يبكي بكاء ً مرا أ م س ك ت به و أ خ ذ ت ه معي بسيارتي و أ ن ا أ س أ ل ه ما الذي أ ت ى بك إ ل ى هنا حتى ب د أ يحدثني وهو يقول والله ما جاء بي إ ل ا ا ل غ ف ل ة لقد جمعت أ م و ا ل ا وجئت مع أ ص ح ا ب ي جئت إ ل ى هنا منذ خ م س ة أ ش ه ر ولا اخفيك كل شيء هنا تعلمته لقد مارست كل شيء آ خ ر ما مارسته ا ل ه ر و ي ن والمخدرات أ خ ذ ت ه ا والله فقط حتى تنسيني فلم آ ت ي من أ ج ل ه ا بل جئت كما ي أ ت ي الكثير من الشباب بحثا عن ا ل م ت ع ة في فنادق الرقص والغناء لقد صرفت كل ما عندي من أ م و ا ل تعلمت أ س ا ل ي ب النصب والاحتيال لقد وصل بي الحال إ ل ى أ ن رهنت كل أ و ر ا ق ي وجواز سفري كل هذا والله من أ ج ل الخمر والسهر والقمار لقد أ ص ا ب ن ي من الحزن والضيق ما يعلمه إ ل ا الله فكرت كثيرا في الانتحار أ س أ ل ك بالله أ ن تقف معي ولو لحظات تصبر علي فكرت والله كثيرا في الانتحار كيف الخلاص أ ر ي د ا ل ع و د ة إ ل ى حياتي إ ل ى طبيعتي أ ر ي د ا ل ع و د ة إ ل ى والدتي إ ن ه ا تنتظرني أ ر ي د ا ل ت و ب ة والله لو عدت لن أ ف ا ر ق المسجد مللت مما أ ن ا عليه لا تتركوني في غفلتي هذا هو رقم هاتفي لا تدعوني فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني أ ر ي د مجالستكم أ ر ي د أ ن أ ك و ن معكم أ ش ر ك و ن ي معكم لعلي اهتدي بهديكم و أ س ت ق ي م كاستقامتكم أ ي ن الطريق أ ي ن طريق ا ل ت و ب ة لقد فرطت كثيرا و أ س ر ف ت كثيرا فلم يتمالك نفسه بالبكاء فيقول الشيخ ي قلت و ق ل مهلا ً مهلا ً مهلا ً مهلا ً هون عليك يا أ خ ي ف إ ن باب ا ل ت و ب ة مفتوح وقوافل التائبين تغدو وتروح حتى تذكرت أ ح و ا ل الغافلين ودموع التائبين أ ر ق وتاوهات قلق وتنهدات توتر و أ ح ز ا ن يا نفس توبي ف إ ن الموت قد حان و ع ص الهوى فالهوى ما زال فتانا أ م ا ترينا ل م ن ا ي ا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أ خ ر ا ن ا بولانا أ يا راكضا في ميادين الهوى لعبا يكفي كما قد مضى قد كان ما كان في كل يوم لنا ميت نشيعه ونرى بمصرعه آ ث ا ر موتانا إ ن ك لا تحصي الذين يشتكون من أ ح و ا ل ه م أ ع ر ض و ا عن الله فلا تسمع إ ل ا أ ن ي ن ه م وصرخاتهم مساكين هؤلاء أ ل م ي ت أ م ل و ا في قول الله ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى فاسمع أ خ ي واسمعي أ خ ي ت ي لتلك التي تصرخ وتنادي أ ر ي د ا ل ت و ب ة أ ر ي د الخلاص من معيشتي هذه لقد عشت والله م ع ي ش ة ف ا ر غ ة تضيع ل ل أ و ق ا ت وتقصير في الطاعات كم أ ع ر ض ت عن سماع السور و ا ل آ ي ا ت واتجهت للمعازف و ا ل أ غ ن ي ا ت سهر على القنوات والمسلسلات حتى ب د أ ت أ ث ي ر ه ا علي و أ ث ر ه ا في حياتي وفي ملابسي وحركاتي وفي لساني و أ و ق ا ت ي تقليد للممثلات والعارضات ترديد للمعازف و ا ل أ غ ن ي ا ت لم اعتني بدراستي في ا ل ك ل ي ة بل نوم في النهار وسهر في الليل حتى أ ص ب ح ت حياتي بين قنوات ومحادثات على مواقع الانترنت ورسائل الجوالات كنت أ س خ ر واستهزئ بالملتزمات والمحجبات في مصلى ا ل ك ل ي ة كنت أ س خ ر منهن ولا أ ط ي ق كلامهن ولا الجلوس معهن كنت والله أ ت ع ج ب من تحملهن ولا أ د ر ي والله متى س أ س ت ي ق ظ من غفلتي أ ي ن أ ف ر من هذه ا ل م ع ي ش ة ا ل م ظ ل م ة كيف النجاه من هذه الهموم والغموض ادركوني مللت مما أ ن ا فيه انصحوني بل عاتبوني وحاسبوني فقد مضى في اللهو عمري فهل من حل لمعاناتي اسمعوا صرخاتي أ ق و ل ه ا من قلبي لا تدعوني لم أ ج د في حياتي هذه ما ينسيني ويزيل همي كنت أ ع ي ش لحظتي ولا أ ف ك ر في مستقبلي لم أ ج د في ترك ا ل ص ل ا ة إ ل ا الشقاء كم بكيت على فوات احدى السهرات وكم بكيت ل أ ن ف ر ي ق المفضل خسر ا ل م ب ا ر ا ة كم بكيت لضياع أ ش ر ط ة الغناء للفنانين والفنانات كم بكيت لمشاهد ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات كم بكيت وبكيت كدت أ ن ت ه ي وبكائي لا ينتهي لم أ ب ك يوما على صلواتي وضياع أ و ق ا ت ي أ ص ب ح ت لا أ ت ح م ل أ ص ب ح ت في م ع ي ش ة لا تطاق أ س أ ل ك م بالله هل حالي هذا مقبول عند الله أ ج ي ب و ن ي كيف الخلاص أ ي ن طريق ا ل ت و ب ة أ ي ن طريقها أ ي ن السبيل و أ ي ن النجاه حتى انتهت رسالتها ولم تقف دموعها ولم ينقطع انينها ت أ م ل يا أ خ ي و ت أ م ل ي أ خ ي ت ي في أ ح و ا ل التائبين والتائبات في عبراتهم وصرخاتهم لنقف مع ذلك الزوج وهو يقول لقد وفقت ب ز و ج ة كنت أ س م ع عن طاعتها وهمتها قبل الزواج لكنني والله لم أ ك ن أ ت و ق ع ذلك حتى ر أ ي ت بعيني ففي ل ي ل ة زواجي وبعدما غلبني النوم تنبهت ف ج أ ة فلم أ ج د ه ا بجانبي تلفت في أ ر ج ا ء ا ل غ ر ف ة فقلت قد يكون الحياء جعلها تنام في ا ل غ ر ف ة ا ل أ خ ر ى لكنني تعجبت والله تعجبت عندما ر أ ي ت ه ا و ا ق ف ة و ا ق ف ة ق ا ن ت ة لربها ر ا ف ع ة يديها تطيل ا ل ق ر ا ء ة وتتبعها بركوع ثم سجود طويل عجبا لها لا تترك قيام الليل حتى في ل ي ل ة زواجها فلا إ ل ه إ ل ا الله تذكرت حديث نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يدعو ب ا ل ر ح م ة ل ك ل ك ا ل م ر أ ة بقوله رحم الله ا م ر أ ة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها ف إ ن أ ب ى نضحت في وجهه الماء لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي ن النساء أ ي ن الغافلات كم من النساء همهن في هذه الليله زينتهن بل منهن من لا تبالي ب ص ل ا ة الفجر فيقول هذا الزوج والله تمضي الشهور والشهور ولم تتغير حالها بل يزداد ثباتها فلم تترك عادتها وانسها في قيام الليل وانا أنا لم يتغير حالي فقد كنت في غ ا ي ة البعد عن الله أ ق ض ي الليالي في سهرات واستراحات بين لعب الورق و ا ل ش ي ش ة والقنوات هذه حالي والله لكنها كانت لي ك أ ح س ن زوجه تعامل لطيف ونفس ط ي ب ة فيا عجبا لهمتها وتحملها لا تمل من خدمتي و ك أ ن ه ا تقول لي بلسان حالها ها أ ن ا أ ق د م لك ما أ س ت ط ي ع ه فماذا قدمت أنت, لي ماذا قدمت انت لي لم تتفوه لي ب ك ل م ة و ا ح د ة على الرغم من معرفتها ب إ س ر ا ف ي و إ ض ا ع ا ت ي للصلوات والطاعات تستقبلني م ر ح ب ة ب أ ج م ل عبارات الشوق و ك أ ن ي عائد من سفر سنوات وليس فراق ساعات أ س ر ت ن ي بطيب كلماتها وحسن أ خ ل ا ق ه ا وعشرتها حتى أ ج ب ر ت ن ي على حبها واحترامها ولن أ ن س ى ذلك اليوم عندما عدت في س ا ع ة م ت ا خ ر ة من الليل من إ ح د ى سهرات ا ل ع ا ب ث ة دخلت البيت وصلت إ ل ى غرفتي ولم أ ج د ه ا خرجت أ ب ح ث عنها في المطبخ أ و في إ ح د ى الغرف اقتربت من إ ح د ى الغرف وبخطوات س ا ك ن ة حتى ك أ ن ي أ س م ع همسا صوت يطرق مسامعي ويتردد صداه و إ ذ ا بصوت يتلو ا ل ق ر آ ن و ك أ ن ن ي أ س م ع ا ل ق ر آ ن ل أ و ل م ر ة حتى سمعتها وعلمت أ ن هذا صوتها دخلت ا ل غ ر ف ة حتى تسمرت نظراتي وقد ر أ ي ت يديها المرفوعتين للسماء تسللت ببطء اقتربت كثيرا نظرت إ ل ي ه ا و إ ذ ا بي أ س م ع دعاءها فيا له من دعاء فقد كانت تدعو ت د ع وتلح و في الدعاء تدعو وتبكي ل الدعاء ح في تدعو ت و اقتربت لعلي أ س م ع دعاءها الذي تردده وتلح فيه وتبكي من أ ج ل ه حتى سمعتها ويا ليتني لم أ س م ع دعاءها فلا إ ل ه إ ل ا الله لقد كانت تدعو إ ن ه ا تدعو تدعو لي لي أ ن ا على تفريطي وتقصيري تدعو لي بل خصتني فيه قبل نفسها فيا الله رفعت حاجتي قبل حاجتها بدموعها تدعو لي بشهقات م ت ق ط ع ة تطلب من الله وبصوت متهدج سمعتها وهي تردد اللهم اهد زوجي فعلمت والله ما مدى حزنها وحرقتها على حالي وغفلتي وضياعي علمت أ ن الله رحمني ب أ ن أ و ج د من يفكر فيني ويدعوني فلم تياس مني ولم تشكو لي أ ح د ولم تجزع بل تتصبر وتصلي وتدعو الله ليرفع عني ويتوب علي ويعجل بهدايتي وتكرر نداءها لربها ثم تعود لبكائها وتبث شكواها إ ل ى الله ونشيجها وبكاؤها قطع نياط قلبي ت أ ث ر ت والله وعلمت علمت أ ن م ا الحياه الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كمثل غيث أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور أ ي ن أ ن ا طوال هذه ا ل أ ي ا م أ ي ن أ ن ا عن هذه ا ل ز و ج ة ا ل ص ا ب ر ة تلبي كل ما أ ر ي د في النهار من حسن التعامل وطيب ا ل ع ش ر ة و أ ن ا لا أ ب ا ل بها كثيرا ً ما أ غ ا د ر البيت و أ ت ر ك ه ا و ح ي د ة يعتصر ا ل أ ل م قلبها ثم إ ذ ا عدت من سهري وغفلتي إ ذ ا بها معي معي بدعائها تلح على الله وتدعو الله وتردد يا الله ولمن هذا لمن كل هذا كل هذا لي أ ن ا فشتان والله شتان والله بين نفسي ونفسها نفسها التي تتغلب على النوم وتجاهده في القيام ل إ ر ض ا ء الله ونفسي التي تغالب النوم وتجاهده في السهر ل م ع ص ي ة الله شتان بين قلوب تخفق بحب الرحمن وتتلذذ بلقائه والوقوف بين يديه وبين قلوب تخفق بحب المنكرات وتتلذذ بسماع الملهيات شتان بين وجوه م ش ر ق ة ب ا ل ه ي ب ة والوقار وبين وجوه ك ا ل ح ة ونفوس ي ا ئ س ة وصدور ض ي ق ة شتان بين قلوب ح ي ة تمتلئ بحب الله وتنبض ب ا ل إ ي م ا ء وبين قلوب م ي ت ة تمتلئ بعدم الخوف من ا ل ر ح م ة نعم والله شتان بين نفسي ونفسها وقلبي وقلبها فعجبا لها, عجباً لها ما دخلت المنزل إ ل ا واستبشرت وفرحت تقوم بخدمتي وتعمل على سعادتي و إ ذ ا خرجت من المنزل بكت بكت تضرعا إ ل ى الله خوفا علي من ص خ ط ه فتدعو لي ب ا ل ه د ا ي ة و ا ل ت و ب ة فلا إ ل ه الا الله أ ي قلب تحمل على رغم إ ه م ا ل ي لها لكنها معي بدعائها فوالله ثم والله لقد علمت علم اليقين أ ن ا ل ز و د ة ا ل ص ا ل ح ة هي أ ف ض ل ث ر و ة يكتنزها الرجل من دنياه بعد ا ل إ ي م ا ن بالله و ت ق و ى فشتان والله شتى شتان بين ز و ج ة تعين زوجها على ط ا ع ة الرحمن وزوجه تقوده وتجره إ ل ى ا ل إ ث م و ا ل ع د و ا حتى ب د أ الدموع ي تتساقط و أ ن ا ما زلت أ ن ظ ر إ ل ي ه ا أ ن ظ ر إ ل ي ه ا حتى انتهت من صلاتها ودعائها نظرت إ ل ي و إ ل ى دموعي فقالت هون عليك إ ن الله قريب من عباده هون عليك إ ن الله يفرح ب ت و ب ة عبده لم ا هذه الدموع لِما ل م ا هذه د و ع و أ ن ت تعلم أ ن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار لم ا هذه الدموع و أ ن ت تعلم أ ن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل من الذي ينادينا يا زوجي من الذي ينادينا يا زوجي في كل ليل هل من تائب ف أ ت و ب عليه هل من مستغفر ف أ غ ف ر له من الذي ينادينا يا ابن آ د م يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا ابالي من من الذي ينادينا يا عبادي انكم تخطئون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروا لاغفر لكم من الذي ينادي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فهون عليك يا زوجي واستمع إ ل ي ولا تعذبني ببكائك من الذي عجت ببابه ا ل أ ص و ا ت ف ل ه ج ت ب ا ل م ع ذ ر ة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما ف ب د أ ت تمسح دموعي بيديها وهي تردد هون عليك هوّن ع ل يقول ك ي لحظات حتى نادى المنادي ل ل ص ل ا ة قمت و ف ت و ض أ ت لاصلي الفجر و ك أ ن ي لم أ ص ل ي مثل تلك ا ل ص ل ا ة في حياتي أ ح س س ت والله بسكينه و ل ذ ة فهذه هي بدايتي اللهم فاقبل توبتي واحفظ لي زوجتي فقد كانت سببا في هدايتي بعد أ ن كنت مكبا على وجهي وهكذا عبرات التائبين لا تقف ودموعهم لا تجف ومنهم ذلك الشاب الصغير في سنه فقد هداه الله من بين إ خ و ت ه وكان بيته مليئا بالمنكرات والمعاصي وقد كان والده لا يعرف ا ل ص ل ا ة كان والده من الذين لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجده و ل ل أ س ف والله هم كثير تراهم في هذا الزمان لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجده كثير الذين هيمن عليهم الشيطان ف أ ل ه ا ه م عن ربهم كثير الذين يعلمون أ ن تارك ا ل ص ل ا ة محارب لمنهج الله ويصرون ولا يبالون كثير الذين يعلمون أ ن تارك ا ل ص ل ا ة لا يؤكل ولا يشارب ولا يغسل إ ذ ا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين ويصرون ولا ي أ ت و ن ولا يبالون كثير الذين يعلمون أ ن العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر ويصرون ولا ي أ ت و ن ولا يبالون كثير هم والله كثير الذين لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجده نعود إ ل ى ذلك الشاب وقد أ ص ب ح مهموما ً ب د ع و ة والده كيف تمر ا ل أ ي ا م والسنوات ووالده لا يعرف المسجد ووالده لا يعرف ا ل ص ل ا ة بذل جهده لدعوته إ ل ى الله فلم يستجب له ب د أ يفكر في كل وسيله ليكون والده مع المصلين الراكع ي ن أ ت ى إ ل ى إ م ا م المسجد وهو يشتكي ويردد إ ن أ ب ي يعصي الله إ ن أ ب ي لا يعرف ا ل ص ل ا ة وقد حاولت دعوته فلم يستجب لي فماذا أ ف ع ل وهل لي من حيله فقال له اصبر على دعوته ولا تنسى أ ن ه والدك لا تنسى الدعاء ف إ ذ ا كنت في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ف ت و ض أ وضوءك ل ل ص ل ا ة ثم صل لله ركعتين ثم ادع الله عز وجل أ ن يهدي اباك ادع الله فلله الشكوى ولا يجيب المضطر إ ل ا الله فكان الشاب يفعل هذا الفعل في كل ل ي ل ة وفي إ ح د ى الليالي وهو قائم يصلي في الليل إ ذ ا بوالده يدخل المنزل بعد ف ت ر ة عصيان دخل والناس نيا فسمع صوت بكاء في احدى الغرف اقترب منها ينظر و ي ت أ م ل ف إ ذ ا ابنه الصغير يبكي اقترب منه ليسمع ما يقوله فسمعه يقول وقد رفع يديه الى الله سمعه وهو يردد اللهم اهد أ ب ي اللهم اشرح صدر أ ب ي ل ل ص ل ا ة اللهم افتح قلبه ل ل ه د ا ي ة انتفض والده لما سمع هذا الكلام و ق ش ع ر جسده وخرج من ا ل غ ر ف ة و ك أ ن نداء الخير ب د أ يتحرك في قلبه ف ت و ض أ ثم رجع إ ل ى ولده فوقف بجانبه يصلي رفع يديه وولده يدعو اللهم اهد ي أ ب ي و إ ذ ا بصوت والده بجانبه يردد آ م ي ن اللهم افتح قلب أ ب ي ل ل ه د ا ي ة ووالده يردد آ م ي ن فلم يستطع الولد أ ن يكمل الدعاء حتى أ ج ه ش بالبكاء و ا ل أ ن ي ن عندما سمع صوت والده يبكي ويردد امي و إ ذ ا به يحتضن والده و ي ت ع ا ن ق وهما يبكيا فكانت ب د ا ي ة ه د ا ي ة و ت و ب ة ل ل أ ب وهكذا دموع التائبين لا تزال تنهمر و أ ن ي ن العائدين ينادي ويشتكي فقلت يا سبحان الله أ ه ك ذ ا نياس من روح الله يا من تبحث عن ا ل ه د ا ي ة ويا من تبحث عن ا ل ت و ب ة ويامن يامن تبحثين على ا ل ت و ب ة أ ن س ي ت م باب الله أ ن س ي ت م ر ح م ة الله من ظن أ ن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء من الذي ينادينا من ا ل ذ يا ي ن د ي ن ابن يا ا آ د م يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أ ب ا ل ي من الذي ينادينا يا عبادي إ ن ك م تخطئون في الليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا ً فاستغفروني فاستغفروني أ غ ف ر لكم من أ ل ي س هو الله إنه الله انه ل ل ه إ الله يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير ا ل غ ا ف ر ي من الذي عجت ببابه ا ل أ ص و ا ت فلهجت ب ا ل م ع ذ ر ة والمسائل والشكوى والحاجات فكان الله ولا يزال بها ر ح ي م ة لا إ ل ه إ ل ا الله لا اله الا الله اذا احب الله التائبين و لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا أ ح ب الله اهل ا ل إ ي م ا ء لا اله الا الله اذا احب الله التائبين و شملهم بالعفو و ا ل إ ح س ا ن أ ي ن نحن عن فضائل الله ذلك الذي يتردد في ا ل ت و ب ة الذي يتردد في ا ل إ ق ب ا ل على الله أ ي ن أ ن ت أ ي ن أ ن ت عن فضائل الله على عباده قف و ت أ م ل فكر وتفكر إ ذ ا أ ق ب ل ت على الله قف و ت أ م ل وفكر وتفكر ما إ ن تفكر في ا ل ع و د ة إ ل ى الله ولو أ ت ي ت بالذنوب والخطايا ف ت ب د أ بالوضوء ت ب د أ ب ا ل ط ه ا ر ة ت ب د أ بالوضوء فتتنزل عليك ا ل م غ ف ر ة وتتنزل عليك ا ل ر ح م ة ويقولها لك نبيك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه اي الماء الذي يتوضا به فيغسل وجهه إ ل ا خرجت خطايا وجهه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء و أ ن ه إ ذ ا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء و أ ن ه إ ذ ا غسل رجليه خرجت كل خ ط ي ئ ة مستها رجلاه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء تخرج بعد وضوئك مقبلا ً تائبا ف ت أ ت ي ك ا ل ب ش ر ة ا ل ث ا ن ي ة ت أ ت ي ك بعد الوضوء ا ل ب ش ر ة ا ل ث ا ن ي ة من الله على لسان نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما من عبد يخرج من بيته إ ل ى بيت من بيوت الله فيرفع قدما او يضع أ خ ر ى إ ل ا تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه فلا إ ل ه إ ل ا الله انظر إ ل ى البشرى ايها التائب ت ت و ض أ فتغفر ذنوبك وتخرج إ ل ى بيت من بيوت الله فتغفر ذنوبك فعلام التردد أ ي ه ا التائب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 فيقول ما كان من ش أ ن ه م ف ي ق و ل ن اتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك قال ماذا ي س أ ل و ن لي قالوا ي س أ ل و ن ك ا ل ج ن ة قال ه راوها قالوا لا قال فكيف لو راوها لكانوا أ ش د شوقا إ ل ي ه ا ثم يقول مما يستعيذ قالوا يستعيذون من نارك فيقول و ه راوا ناري قالوا لا قالوا لا قال فكيف لو راوها فكيف لو ر أ و ه ا لكانوا أ ش د فرارا منها فيقول ف أ ش ه د ك م فأشهدكم أ ن ي قد غفرت لهم فتقول ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب إ ن م ا جاء ل ح ا ج ة فجلس معهم فيقول أ ر ح م الراحمين انظر أ ي ه ا التائب انظر يا من يتردد في ا ل ت و ب ة فيقول أ ر ح م الراحمين يقول الله وهو خير ا ل غ ا ف ر ي وله قد غفرت هم القوم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيا من تؤخر ا ل ت و ب ة ي الى من تؤخر ا ت و ب ة إ ل متى إ ل ى متى من لك غير الله من لنا غير الذي لا اله سواه من لنا غيره لو أ غ ل ق ت أ ب و ا ب ه وحشاه من لنا غيره لو ابتعدنا عنه وهو صاحب الفضل و ا ل م ن ة فما أ س ع د ه ا من ا ل ل ح ظ ة التي يشعر ا ل إ ن س ا ن فيها أ ن ربه قد تاب عليه ولا أ س ع د من ا ل ل ح ظ ة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه ولو س أ ل ت عبدا صالحا عن أ س ع د ل ح ظ ة مرت به في حياته لقال لك حينما رحمني الله ب ا ل إ ن ا ب ة اليه فمن تاب إ ل ى الله تاب الله عليه ومن أ ن ا ب الى الله أ ح ب ه الله و أ و ا ه بل وفقه لكل خير وما إ ن يعود حتى يقذف الله في قلبه أ ن س ا ولذه و س ك ي ن ة لا يعلمها إ ل ا من ذاقها وجربها عجبت والله من أ ح د الشباب ا ل ت ا ئ ب ي وقد اتصل ي س أ ل فلن أ ن س ى ذلك السؤال فقد كان سؤاله أ ي ج و ز أ ن أ ح م ل المصحف أ ث ن ا ء القيام في الليل و س أ ل ن ا ه كم تقرا كل ل ي ل ة فقال والله إ ن ي أ خ ت م يوميا خ م س ة أ ج ز ا ء في قيام ليله انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله ووفقه الله لطاعته فيا من تكاسل وتردد, يا من تكاسل وتردد في ا ل ط ا ع ة و ا ل ت و ب ة يا من جره الشيطان جرا و أ خ ذ ه الشيطان أ خ ذ ا إ ن الله يناديكم فاتقوا الله ان الله يناديكم يا منبي النداء إ ن الله يناديكم يا عبادي يا عبادي لو أ ن أولكم وآخركم ي اولكم عبادي ل أن أ و و آ خ ر ك م وانسكم وجنكم كانوا على أ ف ج ر قلب ي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م افصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا نفسه ف إ ل ى متى إلى متى و أ ن ت تتردد في ا ل ع و د ة إ ل ى الله وفي ا ل ن ج و ء إ ل ى الله لكي تقف بين يديه معتذرا وتقف بين يديه نادما تائبا منكسرا فتناديه من صميم قلبك وفؤادك تناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا بعد أ ن ذهبت ا ل ل ذ ة وانقضت ا ل ش ه و ة واعقبها ا ل م ع ي ش ة الضنك تنادي و أ ن ت على يقين أ ن الله أ ح ل م و أ ر ح ب و أ ن الله أ و ف ى و أ ك ر م و أ ن ه و إ ن كانت ذنوبك ك ب ي ر ة فالله أ ك ب ر من كل شيء و إ ن كانت عيوبك ك ث ي ر ة فالله أ ر ح م وهو الغفور الحليم تقف بين يدي الله منكسرا اسيرا حسيرا كثيرا ً مؤمنا ً بربك موقنا ً برحمته فتناديه يا رب, يا رب يا رب يا رب تناديه يا رب و إ ذ ا بالله جل جلاله لا ينظر إ ل ى ما مضى من إ س ا ء ت ك ولكن يفرح ب إ ن ا ب ت ك وتوبتك فتفتح أ ب و ا ب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات فيناديك أ ر ح م الراحمين ويناديك خير ا ل غ ا ف ر ي يناديك خير الغافرين يا ملائكتي علم عبدي أ ن له ر ب ي أ خ ذ بالذب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي تامل يا عبد الله تامل نداء الله يا ملائكتي علم عبدي أ ن له ر ب ي أ خ ذ بالذب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكر الله والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله ذكروا الله ذ ك ر ا ل ل ه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يصروا اين الذين تركوا ا ل ص ل ا ة وهم يصروا ولم يصروا اين الذين هجروا ا ل ق ر آ ن ولا زالوا يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أ و ل ئ ك جزاؤهم م غ ف ر ة من ربهم وجنات و ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين من الذي بيننا وبين الله من الذي بينك وبين ربك ليس بيننا وبين الله أ ح د ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا إ ن س ا ن تنادي ربك بذنبك بذنبك وسيئاتك تنادي ربك بذنبك لا يعلمه إ ل ا هو فيناديك يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أ ن ا أ س ت ر ه ا عليك اليوم فيسترك الله بستره ويشملك بعفوه ومغفرته ويدخلك ا ل ج ن ة فمتى متى يا, أخي؟ متى يا اخيتي متى تتحرك متى تتحرك هذه النفس ب ا ل ح س ر ة والندم متى تتحرك هذه النفس ب ا ل ح س ر ة والندم فتلومك نفسك ويلومك قلبك ما كان ينبغي أ ن تكون من هؤلاء الغافلين ما كان ينبغي أ ن تكون من هؤلاء المفرطين والله الذي لا إ ل ه غيره ما من عبد تائب صادق في توبته إ ل ا حركه إ ل ى الله خوفه من ا ل آ خ ر ة إ ن في ذلك ل ا ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة إ ن ه ا ا ل ب د ا ي ة إ ن ه ا ا ل ب د ا ي ة فعلام تردد التردد ف ا ل ت و ب ة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار ا ل ت و ب ة ص ف ح ة بيضاء وخشيه وبكاء وتضرع ودعاء وخوف وحياء ا ل ت و ب ة ن ج ا ة من كل غم و ج ن ة من كل هم بابها مفتوح وخيرها ممنوح يا له من فضل عظيم وعطاء جسيم من رب كريم وخالق رحيم أ ك ر م ن ا بعفوه وغشانا بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته يعفو ويصفح و ب ت و ب ة عبده يفرح غافر الذنب وقابل التوب فهنيئا هنيئا ثم هنيئا هنيئا لمن أ ص ا ب ت ه ر ح م ة الله وجاءته ا ل م غ ف ر ة من أ ر ح م الراحمين وما أ ع ظ م ه من حرمان ل أ و ل ئ ك المساكين وهم يطرقون أ ب و ا ب الخلق وينسون باب خالقهم يطرقون أ ب و ا ب الشهوات وينسون ل ذ ة العبادات والله ثم والله والله ثم والله لن ت ب د أ حياتك بل ولن تلد من جديد إ ل ا إ ذ ا عدت إ ل ى الله لن ت ب د أ حياتك وسعادتك إ ل ا إ ذ ا أ ح ي ا ك الله بعد غفلتك وسكرتك وموتتك إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة يا عبد الله إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة يا من ي س ر على ا ل م ع ي ش ة ي الضنكي من يسر ع ى المعيشة انها ا ل ح ي ا ة إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة يا من لا زالت على ح ي ا ة لا معنى لها إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة يا من يسمع قول الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ اذا دعاكم إ دعاكم لما يحييكم, لما يحييكم حياتك والله في صلاتك حياتك والله في ق ر آ ن ك حياتك في حفظ أ و ق ا ت ك فيا من يريد ا ل ت و ب ة إ ن الله يريد أ ن يتوب عليكم والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا فاذا أ ر د ت ا ل ت و ب ة فلا تتردد و إ ذ ا أ ر د ت التوبه, التوبة خيتي فلا تترددي على ما ت ر د د بل م ن الذي يمنعك أ ت س ت ج ي ب للهوى والشيطان أ ت س ت ج ي ب للذين يتبعون الشهوات أ ت ص ر على المعاصي والهجران وما أ ن ت إ ل ا أ ي ا م كلما مضى منك يوم مضى بعضك فيا أ ب ن ا ء الثلاثين كم مات من أ ق ر ا ن ك م وتخلفتم ويا أ ب ن ا ء ا ل أ ر ب ع ي ن ذهب الصبا و أ ن ت م على اللهو ي وعلى القنوات وعلى السهر ي والملهيات قد ع ك ب ت م يا أ ب ن ا ء الخمسين تنصفتم ا ل م ئ ة وما أ ن ص ف ت م يا أ ب ن ا ء الست انتم على معترك المنايا قد أ ش ر ف ت م أ ت ل ه و ن وتلعبوا لقد أ ص ر ف ت م وفردتم فيا أ ي ه ا ا ل م ف ر ض أ ن ت يا أ ي ه ا ا ل م ف ر ض أ ن ت يا أ ي ه ا المتهاون أ ن ت كم ص ل ا ة أ ض ع ت ه ا كم ج م ع ة تهاونت بها كم صيام تركته كم حج فوتته كم منكر سكت عليه كم نظره محرمه أ ص ب ت ه ا كم ضيعت ا ل أ و ق ا ت بين شاشات وقنوات واغان وملهيات إ ن الموت س ي أ خ ذ ك إ ن الموت س ي أ خ ذ ك إ ن الموت س ي أ خ ذ ك فمتى تعمل لخاتمتك أ ل م تعتبر بنهايات من سبقوك اسمع ما دمت تسمع على طريق الرياض ثلاثه من الشبع ا وهم في سيارتهم بسرعه كالبرق والموسيقى تصدح بصوت مرتفع وهم فرحون بسماعهم لمغنيهم كان أ ب ع د ما يفكرون فيه أ ن يفارقوا هذه الدنيا كانت ا ل آ م ا ل تطير ب أ ح د ه م إ ل ى أ ف ق فسيح لا غ ا ي ة له و ف ج أ ة حدث ما لم يكن في الحسبه انقلبت ا ل س ي ا ر ة ع د ة مرات وصلت س ي ا ر ة ا ل إ س ع ا ف حمل المصابي أ ح د ه م كان مصابا ب إ ص ا ب ا ت ب ل ي غ ة جلس صديقاه بجانبه كان يتنفس ب ص ع و ب ة قد غطى الدم جسده حتى غير ملامحه حينئذ علم رجل ا ل أ م ن أ ن ه يلفظ انفاسه ا ل أ خ ي ر ة عرف اسمه من صاحبيه قال له بعدما اقترب منه قال له يا فلان رفع يديه وحرك ر أ س ه وقال له يا فلان يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله قل لا اله الا الله وهو يردد لا لا فيقول له قل لا اله الا الله وهو يقول لا لا فثقلت عليه يقول والله ثقلت عليه ولم يستطع أ ن ينطق بها الكلام يتردد يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله وهو يردد لا لا حتى أ غ م ض عينيه وسقط ر أ س ه بعد ارتفاعه ي ص ي ر ة س أ ل ه م الضابط أ ك ا ن يصلي صاحبكم قالوا لا والله لا والله ما كنا نصلي جميعا ما كنا نصلي جميعا اسمع أ ي ه ا المتهاون ب ا ل ص ل ا ة اسمع يا من تركت ا ل ص ل ا ة اسمع يا من قبرك ينتظرك والموت يناديك لم يكن يتصور هذا الشاب ان يختم له بهذه ا ل ط ر ي ق ة لم يكن يدري متى موعده لم يكن يدري متى سيموت كما أ ن ت ا ل آ ن أ ت ع ل م متى موتتك وساعتك وقد يكون من الذين يسوفوا العمر طويل و س أ ت و ب عند الكبر نسي أ ن الموت لا يعرف الكبير والصغير فانظر في حالك يا مسكي و ع م ل لموعدك وتجهز تجهز يا و خ ي لقبرك أ ق و ل لك تجهز لقبرك و أ س ب ا ب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم ففي حادث آ خ ر بين س ي ا ر ت ي احترقت إ ح د ا ه م ا وفيها رجلان و ا م ر أ ة أ خ ر ج و ا وقد احترقوا تماما ولما أ ر ا د ا اهل ا ل م ر أ ة تكفينها لاحظوا أ ن يدها قد بترت عادوا إ ل ى ا ل س ي ا ر ة فوجدوا اليد بكاملها والعجب أ ن ه ا س ل ي م ة لم يمسها حرق وقد ضمت أ ص ا ب ع ه ا ورفعت ا ل س ب ا ب ة تتشهد هذه واليد م ب ت و ر ة لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم الطف بنا اللهم احسن خاتمتنا اللهم ر ح م ن ا برحمتك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل خ ا ت م ة ا ل ح س ن ة فرق كبير بين تلك ا ل خ ا ت م ة وهذه ا ل خ ا ت م ة فرق كبير بين من يعمل لخاتمته و من لا يعمل لها شاب آ خ ر نشا في ط ا ع ة الله و مرضاته لكنه ن س أ ل الله الثبات سرعان ما تنكب عن الطريق انتكس راسا على عقب أ ل ف المعاصي جاهر بها و انتكس ترك ا ل ص ل ا ة و ترك ا ل ط ا ع ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الثبات أ ل ف المعاصي وجاهر بها حتى مرض واشتد عليه المرض وفي ل ي ل ة بلغ به المرض مداه كان أ ه ل ه جلوسا حوله كانت أ م ه تدخل عليه ا ل غ ر ف ة وتذكره ب ا ل ص ل ا ة وتردد صلي ولو على جنبك يا بني صلي لعل الله ان يشفيك ويعفو عنك أ ك ث ر من الاستغفار ب د أ يتضايق من هذه الكلمات والنصائح ب د أ يتضايق طلب من أ خ ي ه الصغير المصحف أ خ ذ ه فرفعه في وجه أ م ه ورماها به في وجهها <تصفيق> اللهم إن انا ن س أ ل ك فاسد ورماها به في وجهها وهو يقول لا تدخلي علي رماها يرمي والدته حتى ب د أ الدم ينزف من أ ن ف ه ا و أ س ن ا ن ه ا وهي تبكي وتقول سامحك الله يا بني لا تترك ا ل ص ل ا ة لا تترك ط ا ع ة الله إ ن ي أ خ ا ف عليك إ ن ي أ خ ا ف عليك عذاب يوم عظيم وهي تردد سامحك الله وما هي إ ل ا أ ي ا م حتى مات يقول الذي غسله والله لم أ س ت ط ع أ ن أ ك م ل تغسيله من ر ا ي ح ه ا ل ن ت ن ة التي تخرج من فمه وجسمه ولم تقف هذه ا ل ر ا ئ ح ة حتى دفناه حتى دفناه يا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه اتق الله يا من حياته واوقاته وبيته مليء بالمحرمات والمنكرات اتق الله يا من يصر على أ ن يقضي جلساته وسهراته ب ا ل غ ي ب ة والمعازف و ا ل أ ل ح ا د أ ي ن الحسرات أ ي ن الندم يا من انساقوا وراء الشهوات وانصرفوا مع الصوارف والملهيات إ ل ى كل هؤلاء إ ل ى الغافلين والغافلات إ ل ى الذي لم يصل لله ر ك ع ة ولم يسجد لله ز ج د ه إ ل ى الذين كلما طالت أ ع م ا ر ه م زادت أ و ز ا ر ه م وكلما هموا ان يتركوا ذنوبهم عرضت لهم ش ه و ة فرجعتهم لعيوبهم نقول لهم إ ل ى أ و ل ئ ك الذين أ ع ر ض و ا ع ل ى الله نقول لهم ويحكم ويحكم ويحكم نوحوا على انفسكم و أ ق ب ل و ا على ربكم أ ق ب ل و اما على ر ب ك أ م هيجكم الوعيد أ م ا علمتم أ ن الموت الذي تخطاكم إ ل ى غيركم سيتخطى غيركم إ ل ي ك م أ م ا تخافون من الله أ م اما تخافون ن ل ل ه أما تخشون من عذاب الله أ ن س ي ت م أ ن ك م إ ل ى الله راجعون وبين يديه موقوفون وعلى أ ع م ا ل ك م مجزيون انسيتم انكم على تقصيركم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون فاستدركوا انفسكم قبل الممات قبل, الممات قبل الختام ا تداركوها ت بتوبه بتوبه وادابه وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أ ح س ن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ي أ ت ي ك م العذاب ب غ ت ة و أ ن ت م لا تشعروا يا من كلما نصحه الناصح صده عن قبول ا ل ن ص ي ح ة هواءه يا من أ ل ه ت ه الشهوات وغره طول العمل هل تدري متى ستموت و أ ي ن ستموت فلماذا تؤجل ا ل ت و ب ة أ ت ن ت ظ ر الموت يقولها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من علم أ ن ه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا و أ ن ه سيقف بين يدي الله لا مال ولا بنو و أ ن ه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إ ل ى حسبه ولا إ ل ى نسبه ولا إ ل ى غناه ولا إ ل ى عزه ولكن ينظر إ ل ى عمله فيناديه يا فلان يا فلان ابن فلان قف قف و أ ج ب أ ج ب عن كل سؤال فوالله ثم والله لو علمنا ح ق ي ق ة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم ا ل ق ي ا م ة وكربته والصراط وزلته والنار وجحيمها لتغيرت أ ح و ا ل ن ا فهذا هو مالنا فوالله إ ن الموت سيحل بساحتك وملك الموت سيقف عند راسك فتحشرج صدرك وتغررت غ روحك وثقل منك اللساء وانهدت ا ل أ ر ك ا ء شخصت العيناء وكثر حولك البكاء و ا ل أ ن ي و أ ن ت في كرب شديد لا م ن ج منه ولا م ح ي ط ثم إ ل ى ا ل م ق ب ر ة محمولا على ا ل أ ع ن ا ق والله ستحمل والله ستحمل يا من تصلي على الجنائز وتحملها ا ل آ ن ا ل آ ن ستحمل فيا ليت شعري بماذا ستنطق جنازتك وماذا ستقول قدموني قدموني أ م ستقول يا ويلها يا ويلها اين تذهبون بها وها هم أ ن ز ل و ك في قبرك نعم أنزلوك في قبرك في ثم ب د أ و ا بالتراب على قبرك وانحجب الضوء عنك حتى قال أ ح د ه م استغفروا لاخيكم وسلوا له, له الثبات فانه الان يسال أ ل إنه آ ن يسأل في قبره وحيدا ي س أ ل فماذا اعددت للسؤال يا من ستسال أ ل كل عن شيء ي من س س ت أ عن كل شيء قل لي بربك ماذا ع د د ت للسؤال فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا أ م ا أ ن ا ا ل أ و ا ن أ ن تفكر في قبرك وعملك أ م ا أ ن ا ا ل أ و ا ن أ ن تعود وتتوب اما أ ن ا ا ل أ و ا ن أ ن تقف مع نفسك أ م ا أ ن ا ا ل أ و ا ن أ ن نقف مع أ ن ف س ن ا ولو لحظات الم يان للذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يا اخي قل بلى والله قد ان قل كفاني ذنوب وعصيا ن قلها يا اخي قبل فوات الاوى فوالله ان الموت ياتي بغته والنفس تذهب فلته فمتى ايها المسك متى تنتصر على نفسك الضعيفه متى تعاتبها متى تردد يا نفس كفى كفى تسويفا وجهلا متى تنطرح بين يدي ربك يا غافلا يا ساهيا يا لاهيا تب إ ل ى الله تب إ ل ى الله وانطرح بين يدي الله و أ د م السؤال و أ ل ض بياذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م واصدق الله تعالى يصدقك الله و أ د ن قرع الباب ولا تياس لا ت ي أ س إ ن ه لا ي ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون ولا تقنط ف إ ن ه لا يقنط من ر ح ب ة ربه إ ل ا ا ل ض ا ل و ع ل ي ك أ ن تظل منطرحا تظل منطرحا بين يدي الله حتى تصل إ ل ى د ر ج ة الاضطرار والله تعالى يجيب المضطر إ ذ ا دعاه كما قطع على نفسه سبحانه وكتب على نفسه أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ف ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة والتقوى التقوى و ا ل ع و د ة ا ل ع و د ة فالح و ا على الله بالدعاء وارفع و اليه إ الشكوى والنداء اللهم أ ن ت المدعو بكل نساء المقصود في كل آ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت غافر الخطيئات لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت كاشف الكربات لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات أ ن ت إ ل ه ن ا و أ ن ت بلدنا ا وعليك اتكالنا و أ ن ت رازقنا و أ ن ت على كل شيء قدير يا أ ر ح م الراحمين يا من تسمعنا وترانا يا خير ا ل غ ا ف ر ي يا أ ج و د ا ل أ ج و د يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن يا أ ر ح م الراحمين لا م ن ج ا ء ولا منجا ء منك إ ل ا إ ل ي ك ن س أ ل ك مساله المساكين المساكي ونبتهل إ ل ي ك ابتهال الخاضعين الذليلين وندعوك دعاء الخائفين الوجرين س أ ل ك يا الله وندعوك يا الله ن س أ ل ك سؤال من خضعت لك رقابهم وراغمت لك أ ن و ف ه م وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم أ ن تتقبل منا أ ج م ع ي ن اللهم تقبل منا أ ج م ع ي ن اللهم انا لك ت ا ئ ب ي اللهم إ ن ا لك راجعين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا و ق ب ل أ و ب ت ن ا اللهم تقبل منا أ ج م ع ي ن وهب المسنين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل بيننا ش ق ي ولا محروما اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل إ ج ا ب ة ن س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ل ا يفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور, إلا بذنب مغفور ونصلي ونسلم على أ ش ر ف خلقه محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ك م في مؤسسه صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك ب ا ل م د ي ن ة النبويه ة ا جوال ت ف رقم خ م س ة صفر اثنان واحد والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته